والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلّ ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فأوى ووجدك ضالا